قال رب إني وهن العظم مني واشت على الرأس شيبة ولم أكن بدعاءك رب شقيا وإنني خفت المواليا وراءي وكانت امرأة عاقرة وكانت امرأة عاقرة فهبل من اللذك وليا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 قال كذالك قال ربكي هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا رحمة منا وكان أمرم قضية فحملته فتبدت به مكان قصية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 ورفعناهما مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبئين من ذرية آدم من ذرية آدم ومن منحملنا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 فَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَوْ وَلَدَا اطَّلَعَ الْغَيْبَ مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا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 نَمَانَ عُدُلَهُمْ عَدَىٰ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إلَى الْرَّحْمَانِ وَفْدَىٰ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إلَى جَهَنَّمَ وِرْدَىٰ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إلَّا مَنْ اتَّخَذَ عِندَ الْرَّحْمَانِ عَهْدَىٰ وَقَالُوا اتَّخَذَ الْرَّحْمَانُ وَلَدَىٰ لَقَدْ جَئْتُمْ شَيْئًا إِذَىٰ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 لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ عِدَّةً فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ لتبشر به المتقين وتهذب به قوم اللدّة وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم مِنْ أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا